عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه أحمد والترمذي وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكنني كرهت أن أرد سؤرك فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوم مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي رواه أحمد وابو داود بمعناه وعن عائشة قالت أهدي لحفصة طعام وكنا, وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر رواه أبو داود وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى نشهد ألا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما وعملا لما تكلم الإمام رحمه الله في صيام التطوع وذكر الأيام التي يستحب صيامها وذكر ما يكره من الأيام صيامه ناسب أن يأتي بمسألة مهمة وهي مسألة هل المتطوع؟ أن يفطر في صيام التطوع أو هل التطوع صوم التطوع لازم أم له أن يفطر ولذلك قال باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع وإنما عقد المؤلف هذه الترجمة ليبين ما يستدل به المذهب من ان من دخل في تطوع لم يجب عليه إتمامه أن من دخل في صوم تطوع لم يجب عليه إتمامه وبيانه هل يجب عليه القضاء أم لا يجب؟ لأن الأحاديث الأخيرة تشير إلى ماذا؟ إلى مشروعية قضاء التطوع وإن كان الراجح أنه لا يجب عليه قضاءه كما هو المذهب. قال عن أبي جحيفة قال أخي النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء وقعت المؤاخة بين الصحابة مرتين. المرة الأولى وقعت في مكة. قبل, قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة ثم وقعت وهي هذه المؤاخاة كانت على المواساه والنصرة ثم وقعت بعد ماذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار والمشهور هي ماذا المؤاخات الثانية المشهور هي المؤاخات الثانية أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة أي ماذا لباسة بذلة وهي الثياب غير ماذا غير الزينة أو غير المتزينه فقال لها ما شعنك في لفظ متبذله متبذلة قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا في رواية ابن خزيمة يصوم النهار ويقوم الليل فجاء الدرداء وعند الترمذي فصنع سلمان طعاما فقرب إليه طعاما فقال كل فاني صائم فقال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل في لفظ البزار أقسمت عليك لا تفطرا أقسمت عليك لا تفطرا وهذه القسم مهم لأنه بوب عليه البخاري هذا الباب لأنه وإن كان لم يصح على طريقة البخاري لكنه صح على غيره وسنذكر في مسألة أقسمت عليك لا تفطرا، واللفظ هذه صح البخاري فقال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل في رواية عند ابن خزيمة فبات عنده فلما كان في رواية كذلك في أول الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يقوم الليل قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فنام فلما كان من آخر الليل في روايه عند السحر قال سلمان قوم الآن فصلي فقاله سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وفي روايه عند الترمذي وابن خزيمة ولضيفك عليك حقا وهي لواية صحيحة لفظة صحيحة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان كأنه ماذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم ماذا لما أمر به سلمان أبا الدرداء فكأنه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك كله رواه البخاري والترمذي وصحها ليس كثيرا من عادة الإمام أن يأتي قول رواه البخاري والترمذي والصحة وإنما أتى به لأنه عند الترمذي ألفاظ ليست في البخاري عند الترمذي ألفاظ مما ذكرناه ليست في البخاري وقد أخرجه البخاري في باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان ذلك أوفق له انظر الفقه في الترجمة باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع طيب ما ثمرة ذلك؟ يستحب له ماذا أن يفطر. يستحب له إذا قسم عليه أخي أن أن يفطر. ولم يرى عليه قضاء ماذا إذا كان أوفق أيسر أيسر له ذلك. هذا الحديث سدل به العلماء ماذا من الحنابلة وغيرهم على أن التطوع لا يلزم بالشروط وأنه يجوز ماذا يجوز للصائم المتطوع أن يفطر في أي وقت. هل في الحديث إشارة إلى القضاء؟ من إثبات القضاء أو عدم القضاء لم يدل الحديث على ذلك ثم ذكر حديث أمهاني أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب ذلك متى كان يوم الفتح كما في روايه أبي داود ولذلك إثبات رواية أبي داود أدق دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطار رواه أحمد هذا اللفظ والترمذي وبدود الطيالسي والنسائي في الكبرى والدار والبيهقي قال الترمذي في إسناده مقال قال الترمذي في إسناده مقال وقال النسائي اختلف فيه على سماك وليس يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث ليس يعتمد عليه إذا بالحديث والحديث ضعفه عبد الحق الشبيلي في احكامه وضعفه المنذري في مختصر السنن قال ابن التركماني هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا اين اضطراب المتن اضطراب المتن لما كان يوم الفتح تذكرون النبي خرج الفتح في كم قلنا في عشر مضت من ماذا من رمضان فلا يمكن ان تصوم التطوع في رمضان فهذه نكاره ماذا وجه نكارة المتن و كان ذكرت لكم ان لو اورد روايه الفتح روايه ماذا ان ذلك كان في فتح مكه كان أسرح هذه النكاره في متنه وقيل كذلك انهم هاني متى أسلمت عام الفتح عام الفتح هذه ماذا فهذا وجهاني في نكارة ماذا المثل وجه الأول أنه يوم الفتح لا يمكن أن يصام ماذا أن يصام النافله مع وجودي رمضان الثاني أن أم هاني ما أسلمت إلا عام إلا عام الفتح وكذا الحديث مضطرب ماذا مطلب سند مضطرب ماذا سندا ثم ذكر الروايه الأخرى طبعا هذه استدلوا به على ماذا على مسألتين الأولى أنه لا يلزم الشروع ماذا لا يلزم الشروع في الصائم ماذا صومة تطوع وأن له الفطر في في صومه الثاني لا يستدل به ماذا يستدل به على عدم وجوب القضاء ماذا وأنه كما قال النبي السلام الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ذكرنا الدلال الأولى الثاني لم يتعرض للقضاء والأصل أنه لا قضاء على المتطوع طيب ذكر الرواية الأخرى في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني كنت صائمة ولكنني كرحت وأن أرد ركا يا رسول الله فقال يعني إن كان قضاءا من رمضان فاقضي يوما مكانه نرجع كذلك لأنها أم هانع ماذا كان الإسلام في يوم الفتح والقصة كانت يوم الفتح فقضي يوما كان وإن كان تطوعا فإن شئت فقضي وإن شئت فلا تقضي لاحظ وإن كان تطوعا فقضي وهنا أشار إلى ماذا إلى القضاء رواه أحمد وأبو داود والطبراني والدارقطني والطحاوي والبغوي وقال البيهقي في إسناده مقال والحديث ضعيف الحديث ضعيف وإنه كما ذكرنا فيه اضطرابه ماذا مضطرب سندا ومتن وذكرنا اضطراب متنه أما اضطراب سناده فقد كما ذكرنا اختلف فيه على سماك وقلنا إذا انفرد بالحديث ماذا ماذا لا يتابع في منفرد لا يعتمد عليه في فرد به وتارة رواه عن أبي صالح وتارة عن جعدة وتارة عن هارون فلا فلا يعتمد عليه فيه إذن الحديث ضعيف لكن أين موطن الاستدلال عند الحنابلة؟ موطن الاستدلال في الرواية الأولى على ماذا في الرواية الأولى على, على أنه أمير نفسه فإنه له أن يفطر متى ما شاء ولا يلزم بشروعه الثاني أنه لم يذكر القضاء فلا قضاء عليه الحديث الروايه الأخرى يستدل به على ماذا على استحباب القضاء أين دليله وإن كان تطوعا فإن شئتي فقضي وإن شئتي فماذا فلا تقضي عائشة في الحديث الثالث أنا عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين يعني عائشة وحفصة فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إن كنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر هذا ماذا ظاهره أمر رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وفي إسناده زميل ليس بالمشهور عن مولاة عروة بن الزبير وعنه يزيد بن الحادق قال البخاري لا تقوم به الحجة وقواه بن, حب بن حبان قال الخطابي اسناده ضعيف لزميل قد يقال زميل هكذا نعم إذن حديث ضعيف لكن وجد استدلال به عند الحنابلة فصوم مكانه يوما آخر فظاهره عند بعض الحنابل لماذا يستدل به على استحباب قضاء ماذا قضاء من أفطر تطوعا من أفطر تطوعا فإنه استحب له القضاء نعم. مسائل الباب أولها جواز الفطر قال وهذا أمر ندب بدليل قوله لعليكما لكن الحديث قلنا ماذا ضعيف الحديث ضعيف أول المسائل جواز الفطر في صوم التطوع وأنه لا يلزم بالشروع فيه ويدل له حديث سلمان وأبي الدرداء وكذلك ما تقدم معنا في حديث عائشة لما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم تقدم معنا هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم وأتانا يوم آخر فقال فقال فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل فهذا صريح هو الحديث رواه ماذا الجماعه للبخاري البخاري وهو صريح في أي شيء صريح في أن الصائم صوم تطوع له أن يفطر فيه وأن شروعه لا يلزم وأنه وإن شرع فيه لا يلزم أي يتمه وهذا المذهب هو مذهب الحنابلة ومذهب مذهب الشافعية الا ان مالك رحمه الله وابا حنيفه قالوا يلزم بالشروع واستدلوا بقوله ولا تبطلوا اعمالكم واعمالكم ماذا عام فيدخل فيها الفرض والنفل والله يقول لا تبطلوا اعمالكم فيدخل فيها اي عمل واستدلوا بدليل من المعقول وهو القياس قالوا نقيس صوم التطوع على ماذا على حج التطوع وعمره التطوع فإن من حجة متطوعا أو اعتمر متطوعا هل يلزمه الإتمام؟ يلزمه الإتمام وأنه بشروعه في العمرة والحج يلزمه ماذا؟ إتمامه قالوا فكذلك الصوم يلزمه ماذا؟ يلزمه إتمامه يقول ابن عبد البر ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة فقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ليس فيها دليل يصح إلا, إلا هذه الآية إلا أن الخاص يقدم على العام أين الخاص حديث عائشة وحديث الباب حديث سلمان يقدم على العام ما العام ولا تبطلوا أعمالكم الآية ويقول رحمه الله من احتجها بهذه الآية فهو جاهل بأقوال أهل العلم فإن الأكثر على أن المراد بهذه الآية ماذا؟ النحي عن الرياء النحي عن. ولذلك لا يصح, يصح بها ماذا؟ الاستدلال بها على ماذا؟ على أن من شرع في صلاة نافلة تذكرون معنا استدل بها بعض العلماء على أنه لا يجوز له أن يقطعها وكذلك لا يستدل بها على أن من شرع في صوم تطوع أنه يلزمه إتمامه لا يلزم الصواب وكذلك هل نستطيع أن نقول كذلك في الحج والعمرة نقول لا الحج والعمرة خرجت بدليل آخر وهو قول الله وأتم الحج والعمرة لله نعم المسألة الثانية أن من أفطر في صوم التطوع لا يجب عليه القضاء وهو قول جماعة من الصحابة عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وحذيفة كلهم يقولون أنه لا يجب عليه ماذا القضاء وراوي الحديث هم من أو من وقعت لهم الحديث أبو الدرداء ومن وسلمان رضي الله عنه وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الثوري وإسحاق ووجه الدلالة في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبد الدرداء بالقضاء مع الحاجة إلى ماذا إلى البيان قال له النبي ماذا صدق سلمان طيب هل قال صم كان يوما آخر لا سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين مع الحاجة إلى البيان منه صلى الله عليه وسلم فدل على عدم وجوب القضاء وكل ما جاء في القضاء فهو حديث ضعيف كل ما جاء في استحباب القضاء لمن شرع في التطوع هو ماذا حديث ضعيف الإمام أبو حنيفة كذلك ومالك في إحدى الرواية عنه قالوا يجب القضاء يجب ماذا القضاء واستدل بحديث عائشة الأخير ماذا قال النبي فيه صوما مكانه يوما وهذا أمر وهذا أمر فعند أبي حنيفة ومالك أن قوله مكانه يوم ماذا أمر ظاهره الوجوب. فقالوا يجب على من شرع في تطوع صوم فأفطر في يومه أنه يجب عليه القضاء لكن نقول أن الحديث ماذا الحديث ضعيف الحديث ضعيف قالوا ويقاس على الحج ماذا الفاسد ما الواجب على من حج ففسد حجه وجب عليه ماذا أن يتم حجه ويقضي قالوا فكذلك من أفسد صومه يجب عليه ماذا يجب عليه القضاء ورد بأن الحج وهذا رد لطيف كما يقول القرطبي بأن الحج امتاز بأحكام هكذا لفظه امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه قال ولأنه قياس في مقابلة النص أين النص؟ واتم الحج عمرات لا وكذلك ما ثبت عن الصحابة من قضائهم ماذا على أن من أفسد حجه يجب عليه ماذا القضاء وهذا له حكم ماذا الرفع إذ لم يخالفه أحد من الصحابة نعم. قال الترمذي حديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أي قضية وهو قول سفيان الثوري وقول أحمد وإسحاق والشافعي واختار ابن قدامة لواية ماذا أحمد الثاني وهي أنه يستحب ماذا يستحب له القضاء يستحب له القضاء خروجا من الخلاف الذي مع من حنفيه والمالكية وعملا بالخبر الذي روي ماذا في حديث أمها في حديث لكن كما ذكرت أن الرواية ماذا؟ أن الرواية ضعيفة نعم. في حديث سلمان فوائد أخرى منها مشروعية المؤاخاه في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم فإنه بات عنده ومنها جواز مخاطبة الأجنبية للحاجة فإن سلمان خاطب من؟ أم الدرداء والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل فإن السؤال سلمان لا يتعلق به ومع ذلك سال لما فيه من مصلحه لما انت متبذله يوم الدرداء واضح فهذا ليس فيه ظاهره مصلحه في الظاهر نعم من الفوائد النصح للمسلم وتبينه ما قد يغفل عنه وكذا مشروعيه تزين المراه لزوجها وجواز النهي عن المستحبات اذا خشي ماذا أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة فإن سلمان يقول لابي الدردام ماذا إن لزوجك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وفي الاخرى ولضيفك عليك حقا نعم فإذا كان يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة فماذا فيكره حمل النفس على هذه العبادة المستحبة نعم بوجه استدلال الحنابلة بالندب ماذا؟ لماذا قالوا إن قوله صوم مكانه يوما آخر؟ لما لم يكن على الوجوب؟ قالوا لأن قوله لا عليكما. فقول عليكما صرف أن الأمر ماذا من الوجوب إلى الاستحباب؟ هذا وجه السدال الحنابلة وإن كنت قلت أن الرواية ماذا؟ ضعيفة أن الرواية ضعيفة؟ نعم. لا مشي. لا. لا. قد يقال قبل لكن ليس المراد يعني التبذل الظاهر ليس تزين الظاهرة كان, كان يرى ماذا قال بعض العلماء قد يعني كان يرى في لباسها شيئا من الضعف والمسكنة والفقر هذا هو قد يقال انه بعد المؤاخاه بقليل وقد يكون متأخر نعم ليس, ليس تدل به على أن هذا قبل الحجاب نعم جواز المخاطبة جواز المخاطبة نعم المخاطبة جائزة لا بس جيد لكن يبقى خصوصية مال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تذكرونه في بعض الصور ذكر بعضنا مثل أم سليم لما فتلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون سدل به بعض الناس على جواز مس الأجنبية نقول لا هذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقد يقال أنه من هذا يعني نعم, نعم طيب الباب الذي إذن ضبطا للمسألة الماضية نقول أن الصحيح أن الصوم التطوع لا يلزم بالشروع كما هو مذهب الحنابل ومذهب الشافعي وأنه الراجح أنه لا يستحب القضاء واستحب أحمد في إحدى الروايات ماذا أنه ماذا يقضي قال ابن قدام خروجا من الخلاف نعم ولي ما ورد من الرواية وإن كان فيها ضعف نعم قال رحمه الله باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه رواه الجماعة وعن معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا الصيام يوم, يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجه ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه متفق عليه وفي رواية لهم من سرر, من سرر شعبان ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو, أو قد نذره باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك عقد المؤلف هذا الباب ليستدل به على ما ذهب إليه الحنابلة من كراهه تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأنه لا يكره بأكثر من يومين وأنه لا يكره بأكثر من يومين نحن نحرص دائما على أن نبين مراد الإمام من الترجمة وربطها بماذا؟ بالمذهب لأن أصل الكتاب أولك في ماذا؟ في المذهب مهم معرفة استدلال الحنابلة في هذا قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان في رواية لا تقدموا رمضان لا تقدموا هكذا وللنساء ألا لا تقدموا رمضان ألا وهذا باب التأكيد ألا لا تقدموا قبل الشهر بصيام بصيام إلا رجلا طيب قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه رواه الجمال حد خرجه البخاري وهذا لفظ أحمد وخرجه في باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ولفظ مسلم لا تقدموا رمضان قلت لفظ النساء ألا لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجلا كان يصوم صياما أت ذلك اليوم علي, على صيامه طيب لا يتقدمنا ألا ماذا نهي هنا أي لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين والنهي ظاهره ماذا هنا نهي صريح ظاهره التحريم لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين هل مراد العدد هل مفهوم العدد مراد هنا لا يظهر أنه مراد يومين مراد فإن يوم أو يومين معنى لو زاد عن ذلك وتقدمه بخمسة أيام فإنه خارج النهي خارج عن النهي مفهوم العدد هنا ماذا مراد إلا أن يكون رجل رجل مفهوم هنا لقب وهو غير مراد حتى المرأة إلا أن تكون امرأة ماذا تصوم أو كان يصوم صوما فليصومه طيب قوله فليصومه أمر هل ها بعد الاستثناء بعد ماذا الاستثناء أو قل إن قلت قبل بعد الحظر فيدل على علي واضح المسألة هذا الحديث لطيف في أربع مسائل سهولية جيد المثال أول جيد. هل المفهوم العدد مراد في يوم أو يومين؟ الثاني نهي لا يتقدمنا. جيد. وأنه بمعنى لا تقدم وبمعنى لا تصوم. نهي صريح. الثالث رجل وأنه مفهوم لقب وإنما يعم المرأة والرجل. الرابع فليصمه أمر. فهل هذا الأمر على وجوبنا نقول لا؟ لأنه إما أن يكون أمر بعد استثناء والأمر بعد الاستثناء يدل على الإباحة أو يكون ماذا أمر بعد حظر والأمر بعد الحظر ماذا؟ يدل على ما كان عليه قبل الحظر طيب ما حكم صوم قبل الحظر مستحب فيرجع الى حكمه وهو الاستحباب واضح نعم طيب يصوم صوما يعني اي قد اعتاد ماذا صيام ايام معلومه او وافق ذلك ماذا اخر الشهر وعن معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم, يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاف ليتقدم ومن شاف ليتأخر رواه ابن ماجه قال البصري هذا اسناد رجاله موثوقون لكن قيل إن فيه القاسم ابن عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى لم يسمع إلا من من, من, من أبي أمة سوى أبي أمة رضي الله عنه والحديث ضعيف وفيه ضعف في ماذا في مثل في نكارة في متن أين وجه النكارة في المتن ها قول الصوم يوم كذا أن مسلم لا يعلم الصوم إلا بماذا إلا بالرؤية إذا استنكره بعض علماء وين كان كما ذكرت سناته في ماذا فيه ضعف لاحظوا جواب الحنابل على الحديث الحديث جالي على ماذا ونحن متقدم فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر معنى من شاء فليتقدم ألي فليصم يوم أو يومين ومن شاء فليتأخر ألي يصم معنا الشهر أجاب الحنابلة قالوا ويحمل هذا على التقدم بأكثر ماذا من يومين لكن الحديث ضعيف لكن حملهم جيد جي يعني وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرري او من سرري هذا الشهر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين ما كانه متفق عليه وفي رواية لهم من سرري شعبان من سرري شعبان لأنه في رواية البخاري ليس فيها تعين الشهر ليس فيها تعيين الشهر ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره أولا سرر بفتح السين وقيل بكسرها وقيل بكسرها وحكى القاضي ضمها كذلك سرر جيد فيجوز فيها اللغات الثلاث وهو جمع ماذا سرر وهو جمع سرر ونقولنا بالضم جمع سره لكن أقرب انها سره وين قلنا سره انتبهوا معي له يترتب عليها المعنى معناها ان قلنا سره كل واحد لها معنى طيب ان قلنا سره فالسره هي اخر الشيء جيد فيكون معنى سرر الشهر اخره قال الاوزاعي وابو عبيد القاسم بن سلام وجمهور العلماء من اهل اللغه والحديث والغريب المراد اخر الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليله ثمان وعشرين وتسعين وعشرين وثلاثين وقيل المراد به أوله وهي ماذا سره والسره هي ماذا مقدم الشيء وينقلنا قلنا سره فيكون المراد به وسط الشهر لانه من السره ماذا الشيء وسره الشيء وسطه منه سرة الرجل وسطه ماذا؟ وسط الرجل واضح الأثر المعنى اللغوي والتصريف على ماذا؟ اشتقاق على المعنى في لفظ البخاري يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا افطرت فصم يومين أخرجه البخاري باب الصوم آخر الشهر ظاهر هذا الحديث ثم قالوا في رواية لهم أصمت من سرر شعبان فكان النبي يسأله ماذا أصمت من آخر شعبان شيئا ماذا قال قال لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت رمضان فصم ماذا يومين لماذا أورد الحديث المؤلف حديث عمران بن حسين كأنه يقول إن حديث عمران بن حسين على تفسير أن سرر الشهر آخره وعلى أن الرواية الثابتة هي رواية شعبان فالنبي قال في الحديث الأول في حديث ابي هريره لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يوم ثم قال للرجل اصمت آخر الشهر فظاهره ماذا التعارض قال لا ما صمت يا رسول قال ماذا, ماذا صم كانها يومين إذا أفترت يعني بعد, بعد رمضان فأورده المؤلف لانه يعارض في ظاهره حديث من؟ حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ماذا أجاب عليه الإمام ويحمل هذا أي أمر النبي لهذا الرجل بالصوم على أن الرجل كانت له عادة بصيام سر الشهر يعني آخر الشهر او أنه قد نذره هذا جواب الحنابل على هذه المسألة طيب في حديث الباب مسائل أولها النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين وظاهر النهي التحريم وهو قول الشافعية بينما حمله الجمهور على الاستحباب على الكراهه حمله الجمهور على الكراهه فمن حرمه نظر الى النهي ومن كرهه نظر الى الاستثناء ماذا قال الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم يقول النوي فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام وهذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث وللحديث الآخر في سنن أبي داود سيأتي شارع وغيره إذا تصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان سنشره إذن النهي ظاهره ماذا من ظاهر التحريم خلال للجماهير ثانيا يزول هذا النهي لمن صادف عادة الله، وهو محل يجمع عند العلماء أن هذا النهي يزول لمن صادف عادة او أو وصله بما قبله للاستثناء الوارد في الحديث ثالثا عرض هذا الحديث حديث أخرى منها حديث من حديث الباب حديث عمران بن حصين وقد تعددت أجوبة العلماء على حديث عمران منها ما ذكره القرطبي من قوله إن حملنا السرار في هذا الحديث على أول الشهر لم يكن فيه إشكال وإن حملناه على وسطه لا إشكال لأنه سيكون معناه حثوا على أيام البير جيد وإن حملناه على آخر الشهر عارضه حديث أبي هريره ومما يجمع جيد أو قال رحمه الله بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان فيصومه لأجل رمضان فهذا ماذا منهي عنه وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته وقوله فصوم يومين مكانه حمل منه صلى الله عليه وسلم للرجل على ملازمة الخير حتى لا ينقطع وحذ وحظ له على ألا ماذا؟ على ألا يمضي على المكلف مثل شعبان ولم يصوم منه. جمع لطيف من القرطبي. القرطبي يقول كأن النبي إذا قلنا أن المراد بالسرر هي ماذا؟ آخر الشهر. فكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا الرجل بصومه لأنه كانت له عادته. أو كأنه يقول له ولغيره كيف يمضي عليك شعبان مع فضله؟ ومواظبة النبي على صومه كله أو أكثره ولا يصوم منه شيئا واضح طيب. رابعا عرض حديث أبي هريرة حديث الباب لا يتقدمن أن رمضان بصوم يوم أو يومين عرض حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهذا الحديث يذكره الإيمان وكان الاولى إراده قد أورده ابن حجر رحمه الله في البلوغ وورده ابن عبد الهادي في المحرر وهذا الحديث حديث بهريرة إذا انتصف الشعبان فلا تصوم رواه الخمسة والبيهقي والطحاوي والحاكم وابن حبان قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد ضعف هذا الحديث أحمد واستنكره كما نقله عنه أبو داود في سننه وضعفه عبد الرحمن ابن مهدي وضعفه أبو زرعة الرازي وضعفه أبو يحيى بن معين وكذا ضعفه البيهقي وابن رجب والسبب تضعيفه أن فيه العلاء ابن عبد الرحمن وقد تفرد به العلاء ابن عبد الرحمن وقد تفرد به بينما صححه كما سمعتم من الترمذي الترمذي صححه وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وصححه الشيخ عبداليزنباز وقد ذكر الح... ذكره الحافظ بن رجب الأح... من الأحاديث التي أجمع العلماء على عدم العمل بها على عدم العمل بها وعز هذا لجماعي للطحاوي يشك أن في هذا العز نظر تم ابن الترمذي جاء في آخر كتابه الترمذي وقال في... إن كل ما في كتابي معمول به إلا ثلاثة أحاديث جيد منها تذكرون ها حديث حديث ابن مكتوم أحسنتم في الرخصه والثاني حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف في المدينه من غير خوف ولا عذر ولا مطر جيد الثالث لا ليس هذا حديث في في الكلام في حج الزنا جيد ثم جاء ابن حج ابن رجب في شرحه للعله حجب له كتاب نفيس جدا في العلل اسمه الشرح علل الترمذي. الترمذي في آخر كتابه كتب خاتمة في الكتاب ذكر فيها بعض ما في كتابه وأشار لبعض العلل وأشار لبعض المسائل وبعض الرجال. فشرحها ابن رجب في مجلد أو مجلدين مطبوع الآن في طبع مجلد في طبعا مجلدين. شرحه الترمذي. شرحه ابن رجب شرح نفيسا ظهر فيه متانة علم بالرجب في الحديث. جاء في آخره بالرجب. وذكر جمله من الاحاديث التي لم تعمل بها ماذا العلماء وقال ان العلماء اجمعوا اكمال لما بداه من الترمذي سواء عند الترمذي اخرجه الترمذي أو لم يخرجه لكن الترمذي قال في اخر الكتاب ان الامه عملت بماذا بما في كتابي من الاحاديث الا ثلاثه احاديث ثم ذكرها ولذلك قال هو الاجماع على انه لم يعمل بهذا الحديث هذا الإجماع فيه نظر هذا الاجماع فيه نظر طيب يحمل حديث إذا قلنا لو الصواب أن يقال إن بهر لا, لا إذا انتصف الشعبان فلا تسوم الحديث ضعيف الأقرب أنه حديث ضعيف نعم العلاء بن عبد الرحمن تفرد وتفرده ماذا غير معتبر هنا أو لا يعتمد عليه في تفرد يوم فرده لكن لو قلنا بتحسينه كما حسنا وجمعه لما صحه فكيف الجواب عليه يحمل على ماذا من تعمد الصيام بعد النصف ليصله برمضان رجل لا يصوم شعبان جيد ولا يصوم من عادته يصوم فلما جاء بعد انتصف شعبان بدأ يصوم فنقول ينهى عن ذلك واضح أنه ليس لم يكن من ماذا من عادته أما من صام بعد النفس النصف وله عادة بصوم كإفطار يوم أو صيوم يوم أو له من أن من الصيام في شعبان أو عليه قضاء أو نذر فلا مانع من ذلك وأما من لم يكن له عادة فينهى عن الصيام بعد النصف ويتأكد النهي قبل رمضان بيوم أو يومين مسألة أخيرة في الباب ما الحكمة من النهي لماذا نهى النبي أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين الحكمة قيل منها يعني لو كان كثيرا قد يقال يصلح في حديثة بهريرة إذا انتصف شعبان فلا تسوم قيل من الحكم تمييز فرائض العبادة عن نوافلها ليجل أن تميز العبادة عن ماذا؟ عن النافلة والاستعداد لصوم رمضان برغبة ونشاط وقيل لأن حكم الصوي الصيام معلق برؤية الهلال فالمتقدم عليه مخالف للشرع ورجح هذا القول ابن حجر الفتح ولكن العلة الأولى أقوى العلة الأولى أقوى نعم الباب الذي يليه في شيء نعم في في الكلام في باب في حديث في الزنا في كلام في حدي الزنا قال رحمه الله باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق نرجع فالحنابلة إذا غم الهلال لغير ماذا إذا غ غم الهلال لأجل غير مو يرونه يوم شك فيقولون ماذا يصام فكيف يجمع بينه وبين حديث يعني كيف نقول كيف الجمع بين حديث عمار بن ياسر من صامة يوم الشك فقد عصى القاسم جيد وبين هذا الحديث وبين قول الحنابلة بأن يصام فقدروا لا تذكرون ضيقوا عليه وصوموا تذكرون هذا القول كيف الجمع بين هذه تذكرون أن ما ذكره الحنابلة من صيام يوم ماذا الثلاثين أنه ماذا الراجح أن معنى فضيقوا له كما قال النبي السلام في رواية البخاري ومسلم من رواية اللي سردناها في أول كتاب أنه قال ماذا فعدوا ثلاثين فأكملوا ثلاثين جيد فقلنا أن الصواب خلاف ما ذهب إليه الحنابلة فإذا قلنا هذا فلا يتعارض مع الحاديث أخرى بل أكثر الحاديث دالة على ماذا عن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ومنها يوم الشك الذي هو يوم ماذا مثلا الثلاثين فالأصل أنه, أنه ينهى عن صيام هذا اليوم يستثنى من ذلك ماذا من كانت له عالة من صيام من كانت له عالة من صيام وإن كان قد يذهب بعض الفقاه إلى أنه لا يصاب اليومين التي قبل رمضان لا تصاب لا حتى لو وافقت صوم نفر ما يذهب إلى عدم صومها نعم ثم كان اليومين تركتها، هو يقول له أصمت من سرر الشهر شيئا قال لا يا رسول الله قال فصم كان أستشك العلماء كيف صم كان وهي ليست واجبة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن من عادة الرجل أنه يصوم دائم من سرر ماذا شعبان وكان من عادة الصوم أصلا وأجابوا بانه كيف يمر عليك شعبان ولم تصم فصم يومين مكانه طبعا على سبيل الاستحباب نعم والعجيب ان هذا الحديث حديث عمران لا تجد احاديث اصحاب ادله الاحكام يذكرونه بل من شرحوا يعني الحديث ادله الاحكام لم ياتوا بما بان هذا الحديث يعارض حديث ماذا حديث الباب حديث به وهذا الحقيقه يدل على ساعة من الإمام المجد حسن تصريفه فإنك لو رجعت للبلوغ ورجعت للمحرر وقبلها العمدة طبعاً لأنه ليس في البخاري, هو في البخاري. لم يوردوا هذا الحديث وأنه معارض لأي حديث لحديث ابي هريره تأتي للشراح لم يوردوا هذا الحديث في باب الشرح نعم فرحم الله الإمام نعم قال رحمه الله باب النهي عن صوم العيدين وإيام التشريق عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وفي لفظ لأحمد والبخاري لا صوم في يومين ولمسلم لا, لا يصح الصيام في يومين وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام أيام أكل وشرب رواه أحمد ومسلم وان سعد بن أبي وقاص قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منه أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها يعني أيام التشريق رواه أحمد وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق رواه الدار قطني وعن عائشة وابن, وابن عمر قال لم يرخص, لم يرخص في أيام التشريق أن, أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وله عنهما أنهما قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفه فإن لم يجد هديا ولم يصوم صام أيام منه. نعم. باب النهي عن صومي العيدين هذا الباب الثالث والثلاثون في باب الصيام باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق عقد المؤلف هذا الباب ليبين أنه يحرم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى اجماعا أنه يحرم ذلك وأنه لا يصح فرضا ولا نفلا وأنه يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن عليه دم ماذا دم تمتع أو قراءة. نعم هذا هو مذهب الحنابلة ثم ذكر عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وهذا لفظ أحمد ومسلم ولفظ البخاري نهى عن صوم يومي اليوم الفطري والنحر، وأخرجه الإمام البخاري في باب صوم يومي الفطر وقد جاء النهي كذلك في الرواية الأخرى عن صيامها في لفظ اللي والبخاري لا صوم في يومين، ولمسلم ماذا مكتوب عندكم لمسلم؟ لا يصلح، وهو يصلح لا يصلح الصيام في يومين، لا يصلح الصيام في يومين. هكذا في مسلم لا يسرح الصيام في يومين حتى أنا عندي لا يصح لك لما رجعت المسلم وجدتها لا يسرح الصيام في يومين والنهي عن صيام يوم الفطري ويوم الأضحى جاء في حديث أبي سعيد وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم وجاء من حديث عائشة كذلك عند مسلم فقد جاءت حديث كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام ماذا يوم الفطري ويوم الاضحى وعن آيشة قالت نهى رسول الله هذا ليس في الكتاب نهى رسول الله عن صوم يوم الفطري ويوم الأضحاء وعند البخاري عن قزعة بن أبي يحيى قال سمعت أبا سعيد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 المسجد الحرام هكذا بالنكره مسجد حرام دون التعريف أقصد من دون الأل ومسجد الأقصى ومسجدي هذا العلماء يفرقون روايات هذا الحديث فتارة يأتون به في باب النهي عن شد الرحال ويأتون به في باب أوقات النهي ويأتون به في باب نعم سفر المراه الحج وياتون في باب الملامسة والمنابذه في باب لانه في روايه كذلك في آخرها فذكر المنابسة والمنابذه نعم. ثم ذكر حديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه واوس من حدثان ايام التشريق فنادى ألا يدخل الجنه إلا مؤمن وأيام من ايام أكل وشرب وايام من ايام اكل وشرب وقد جاء من تذكرون معنا من الحديث تقدم معنا من حديث نبيشة الهذر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله والحديث في المسلم وكذلك جاء من حديث عمرو بن العاص عند أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامه يعني أيام التشريق والحديث أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي وابن خزيمة وسنده الصحيح وجاء عن عقب بن عامر عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلات أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد والحديث خرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والبزار وإسناده صحيح ثم ذكر هنا الإمام حديث سعد بن بيقاص قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منا إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها يعني أيام التشريق رواه أحمد والحديث هذا رواه أحمد والبزار وسند أحمد والبزار فيه ضعف في محمد بن أبي حميد وله شاهد من حديث علي عند الإمام أحمد والحديث حسن بمجموع طرقه أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة رواه الدار قطني في سنه وفي محمد ابن خالد الطحان وهو ضعيف والحديث ضعيف الحديث بهذا اللفظ ضعيف ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أي صمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري في باب, صي... باب صيام أيام التشريق وله عنهما أنهما قال للبخاري الصيام لمن تمتع بالعمرة للحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد حديا ولم يصم صام أيام لم يرخص هذا من قول من أو قوله قول عائشة وابن عمر لم يرخص من لم يرخص لم يذكر في الحديث من المرخص هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص هل لها حكم الرفع لما يقول الراوي لم يقول النبي كذا لم يمرنا ولم ينحانا مثل لم يرخص فالصواب أن لها حكم ماذا أن لا حكم الرفع وأن مراد قول الراوي لم يرخص أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ثم ذكر الرواية الأخرى ليؤكد المعنى الصيام لمن تمتع بالعمرة الحج إلى يوم عرفه ويوم عرفه لا يصاب عند من عند عائشة بن عمر فمن لم يجد هدية هدية تمتع ولا قران ولم يصم قبل عرفة ماذا صام أيام من نعم طيب تملوا معي لماذا أعرض المؤلف عن حديث نبيشه الهذلي ايام أيام التشريق أيام وقلي والشرب وذكر لله ولماذا أعرض عن حديث الحديث التي فيها أنها أيام ذكر لله لأنه يتكلم عن ماذا عن الصوم وهذا من دقة الإمام لم يذكر روايه وذكر لله لأنه قد ذكر بعضها في أين في باب العيدين لو رجعتم في العيدين وجدتموا رحمه رضا من دقته وحسن صنعته رحمه الله في حديث رقم 1309 يمكن عندكم قريب من الرقم هذا في باب الحف على الذكر والطعف في أيام العشر آخر أيام قبل ابواب صلاه الخوف وجدت الحديث نعم 1310 حديث نبيشة فهذا من حسن صنعة المؤلف يحرص ألا يكرر الحديث وإذا أراد أن يكرر قال قد تقدم في حديث كذا وكذا ولذلك أعرض عن رواية أحمد ومسلم هنا التي فيها وذكر لله وأتى بالرواية الأخرى أنه ماذا أيام وين أيام وقل وشير هي التي تتعلق بأي شيء بمسألة الصوم هي تتعلق بمسألة الصوم وكذلك حتى الرواية الأخرى أن أنادي أيام منها إنها أيام أقل وشرب وصوم ولا صوم فيها أكد الرواية بمثل هذا طيب في حديث الباب مسائل أولها حديث أبي سعيد دليل على تحريم صوم صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى وقد أجمع العلماء على ذلك وأنه يحرم صومها إجماعا فيحرم صومها عن قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع قد جاءت كما ذكرت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن صوم هذين اليومين منها ما ذكره الإمام في حديث سعيد وحديث عائشة وحديث أبي هريرة وسعد بن أبي قص وغيرها منهم. مسألة لو نذر صومها لو نذر أن يصوم العيد متعمدا لعينهما لعيني العيد لم ينعقد نذره. أمين عقد نذره هل يلزمه قضاءه لو نذر ولا يلزمه قضاءه لأنه نذر فاسد ما صورة الفساد في النذر هنا أنه صوم معصية صوم العيد معصية أبو حنيفة يقول لا يلزمه قضاءه نقول لا لا يلزمه قضاءه لأنه نذر معصية ولا يجب الوفاء بنذر المعصية بليحرم عليه أن يفي بماذا؟ نذره ما الحكمة من النهي في صيام العيد أو العيدين أن الحكمة من النهي أنها ماذا أنهما الفطر والأضحى اعياد المسلمين الذي أو الذين يظهر فيهما المسلم ماذا الفرحة والسرور والبهجة والاغتباط بماذا بما من الله عليهم ماذا من صومي رمضان ومن عليهم ماذا في الأضحى من ماذا من الأضاحي وليتميز الصيام عن الفطر وليتمتع المسلم بأكل هديه وأضحيته فلذلك نهي عن ماذا؟ عن صومها وقد جاء عند البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذاني يومان نهى رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه نسككم فالنهي فيها صريح النهي صريح طيب الحديث نقرأ في أيام التشريق في أيام ماذا التشريق قبل ذلك قول النبي لا يصلح الصيام في يومين لا يصلح بمعنى خبر لكنه ماذا مفاده النهي هو خبر لكنه يفيد ماذا النهي كأنه يقول لا تصوم هذين اليومين طيب هل اليومين كذلك مفهوم العدد معتبر هنا ولا غير معتبر غير معتبر لأنه نهي عن أيام الأخرى وهي أيام التشريق معنى علاقنا هل هو معتبر أو غير معتبرين لما نقول لا يصلح صوم يومين هذه فمفهوم المخالفة من نوع العدد أنه يصلح صوم غيرها نقول لا جاء النهي عن صوم أيام التشريق وجاء النهي عن صوم الجمعة منفردة تذكرون هذا نعم أيام التشريق هي أيام منا سميت بذلك لأنهم كانوا ماذا يشرقون فيها لحوم الأضاحي والمعنى يقطعونها وينشرونها ويقددونها هذا المعنى الأول وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وقيل لأن صلاة الأضحى لا تصلى إلا بعد ماذا الإشراق ولا شك أن الأقرب هو المعنى الأول أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وذهب بعض الحنفية إلى أنها يومان، الحادي عشر والثاني عشر، لكن الصواب أنها الثلاثة الايام التي ماذا؟ الثلاثة الأيام التي بعد يوم الأضحى. دلت الأحاديث على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وهي أيام فرح. تابعات اليوم عيد الأضحى يظهر فيها الفرح بالأكل ماذا من اللحوم الأضاحي والهدي والتبسط في المباحات وهي أيام لا إمساك فيها لا صوما لا صوم فيها وقد تقدم ذلك في حديث عقبة بن عامر معنا يوم قال قول النبي يوم عرفت تذكرون ويوم التشريء ويوم الأضحى وأيام التشريق ماذا عيدنا أهل الإسلام وقلنا للحديث صحيح إلا أن بعض علماء قال إن يوم عرفه هنا ماذا فيه شذوذ لفظة يوم عرفة والحديث كما ذكرت سابقا أخرجه الخمسة المسألة الثالث أيام التشريق أيام عظيمة وفاضلة وكما وهي كما ذهب إليها جمهور العلماء المفسرين هي أيام المعدودات في قوله تعالى وذكر الله في أيام معدودات هي أيام التشريق وفيها يستحب ذكر الله من التكبير والتحميد والتسبيح ذكراً مطلقاً وماذا؟ ومقيداً عقيب الصلاوات ومطلقاً في سائل الأوقات وتأملوا معي في حديث نبيش الهذري الذي مر معنا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله استدل به جماعة من الفقهاء على أن مجموع أيام التشريق هو أيام ذكر وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يقول أن أيام التشريق يشرع فيها التكبير المطلق أي وقت من ليل. وشرعوا فيها التكبير وهذا هو الصحي أنه يجتمعوا فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد وهو الذي رجح الشيخ محمد الثمين رحمه الله قال لأن الحديث ظاهره أيام التشريق أيام واكل وشرب وذكر لله فالأكل والشرب في أي زمن وبدليل النهي عن الصيام فكذلك الذكر في أي زمن فلا يقال فقط كما عند حنابلة أنه أيام التشريق يشرعوا فيها التكبير بل يشرعوا فيها التكبير المطلق لكن يتأكد فيها المقيد يتأكد فيها المقيد. ظاهر الأحاديث النهي عن صيام أيام التشريق مطلقا لا للحاج ولا لغيره فلا يصومها لأنها أيام عيد كما ذكرنا وليست أيام صيام ولو وافق ذلك عادة كالخميس أو وافق ماذا أول أيام البيض الثالث عشر فإنه لا يصومها صحيح أنه لا يصومها واستثنى من ذلك ما جاء في حديث عائشة وابن عمر أنهن يصمن لمن لم يجد الهدي هدي المتمتع أو القران فيجوز صيامها وهو قول مالك والشافعي وأحمد والأوزعي ويدل عليه اختيار البخاري وترجمته رحمه الله مذهب الجماهير أنها لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي وقد ذهب بعض الفقهاء إلى صومه وهو مروي عن الزبير الزبير رضي الله عنه وعن ابي طلحه وقد منع بعض الفقهاء من صومها مطلقا حتى على من لم يجد الحدي حتى من لم يجد الحدي واستدل بحديث نبيشه الهذلي ايام ماذا اي ايام التشريق ايام اكل وشرب